إذَا غُفِلَ الْفَصْلُ آيَاتُ قُرْآنٍ عَرَبِيٍّ لِقَوْمٍ عَلِيمٍ فَشَيْئًا نَذِيرًا تَارَدَ السَّوْءُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وفي يدعون استقيموا اليه المستقيم اليه الصوف هويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالakhirah كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتسهرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنزادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وَقَدْ جَرَفْنَا قُوَّتَهُ فِي أَرْبَعَةِ أَيَامٍ فِي أَرْبَعَةِ أَيَامٍ سَوَائِلِ السَّمَايِ ثُمَّ السَّوَائِلُ السَّمَايِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ فِيهَا طَوْعٌ لَهَا قالتا أتينا طائعين فقضى هن سبع سماوات في يومين وأوحى وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائطة مثل صائطة عاج وتود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحساد لنذيقهم عذاب الخزي في الحناة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأنا تمود فهديناهم فاستحظوا العنا على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكفرون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يكفرون ويوم يحشر عداء الله لن نار فهم يوزعون حتى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 أن تستئذون أن يشهد عليكم سمغكم ولا أضفاركم ولا جلودكم ولا كيرظنتم أَنَّ الله ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون أَرَأَيْتُمْ إِن ظَنَنْتُمْ أَنَّكُمْ بِرَبِّكُمْ مُعْرِضُونَ أَرْضَاكُمْ فَأَصْلَحْتُ لَكُم مِّنَ الْقَاسِرِينَ فَإِن يَظْهَرُوا فَنَامُثٌ لَّهُمْ وَإِن يَسْعَتُوا مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ فبينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من قبلهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغر فيه لعلكم تغليون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنذيقنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والجنس من الجن والجنس لنجعلهم تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله والله ستقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون رحم أولياء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 وقال إني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذ فعّب اللّه فيه أحسن فإذا اللّب بينك وبينه عداوة فإذا اللّب بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلغيه وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإنا ينذرنك من الشيطان نذر فاستعز بالله إنه هو السميع العليم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم, إن كنتم إياه تعبدون فإن تكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالنيل والنهر وهُم لا يثَمُونَ وَمِنْ آيَاتِنِي أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَإِذَا قَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي على إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنْشِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اعْمَلُوا ما شئشم. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن نُّجَاهِيهِمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَقسي فِي الْبَاطِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خلفه. كن حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لدى مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآن الأعجمين لقالوا لولا فصلت آياته فأعجمي وعربي قله هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقوا وهو عليهم عما ولقد آت عنا موسى الكتاب فاختلته ولولا كلمة سبقت من ربك لقر يبينهم وإنهم لفي شيء منه مريد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء وما رزك بظلم للعبد إلیه رز المساء وما تخرج من زمرات من أكلها ولا تحمل من أنسة وما تحمل من أنسة ولا تبع إلا بعلمه ويوم ينام بين شعائِقَ قالوا أذلنا قالوا أذلنا كمن من نشيد ؟ وضل عنهم ما كانوا يدعون قبلاً وضل ما لهم من نحن لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن نسه الشر فيروس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعض هو لا يقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائلته ولئروجعت إلى ربي ولئروجعت إلى ربي إني عنده للحسن فلا ندعي أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم ولن من عذاب غليظ وإذا أنعنا لم إنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فدوا دعاء عليظ قل أرأيتم إن كفرتم به من أضي من من هو في شقاط بعيد فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ